بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد يسر اخوانكم في التشجيلات الاسلاميه ان يقدم لكم تفسير سوره الجاثيه وذلك لفضيله الشيخ نبيه ابيص محمد ابو خزه حفظه الله ونفع عنه وزيد مما للقران را وحرك نشوة طب كيف تشرحه بطبيقه النبي صلى الله عليه وسلم محمد هذا كثير ما يعرف القران انه يسمى الكيفات ويتخصص الخطاب من الغيبره الى الحضور ومن الحضور الى الغباء وهكذا هنا كان الله يكشف لحظه خوارق هذا الطريق الله اتصف بخطبه المقدس الى نبيه ورسوله رجته بلنفسهم خير وللاخوان والدور بذلهم والله تعالى اخبرهم هؤلاء ابنه فضل على العالم ما خاب من اتقى الله بالقران ان بني اسرائيل كانوا ناني افضل كانوا افضل الناس في ذلك الزمان بهذا يقول لنا اضطنبهم على العالم أي عالمي جمالهم وهو الهداية واضحات بياني يتلوه أحمد للدنى وهي التي عطشت لقاطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهدايه واضحه بياني يتلوه احمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هدايته الثاني ولن ننسى صوعه فسنا وقال والان مع الشريط الرابع على 8 ಚೈನೀ ಸ್ವಾ ಲಲ್ಕಿಚ ಗವಲ್ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೂ ವಸು ನುಂ ಮಿನ ವಚಿ ಕೊಲ್ ನುಲ್ಲಾಲಿ ವಚೈನೈನಚಿ ಮಿನಲ್ಲಮ ثَمَ اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحن به وإنسان وهو الصفر ربنا عبد الله صلى الله عليه وسلم من سيئة أعمالنا من يديه الله فلا مدد له من يردك لا عدد له سبق لا إله إلا الله فلا مدد له, له, له, له, له. وأسهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس يا أمن تقوها حقة قاتل وهو تبقى لو أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس معهدة وخلق منها زوجها وجدت من هنا رجالين كثير ونساء انتق الله ذلك الساء برده والأكحاف الله جانا عليكم رقيا يا أيها الذين أمن اتقواها وأقول لكم سديداً أهلكم وأعملكم ويأخذ لكم ذنوبكم ومن يقل الله وأرسوله فقفزه الزهر عظيمة أم ماذا فإن أعطق الحديث لتظه الله وخير الهدي الأدل محمد الله الواحد صدق مشرط امود مقيستها وكل نقتها في ياك قد قالوا وكل نداول فينا الله اكبر الذين محمد يتبع اقوى واقوى منيره فرعته شيء في وجهه والله تعالى هو جمال القوله واقوى رجو في شريعته التي جاءت وعن ذو اصول لا تقولون في الشوادر فان ذو طلع فخرها فأطفئ الكنديلا قال الحق صحانه وتعالى وهو أصدق القائمين في فكره الحكيم في صورة الجاثية أداعوذ الله من الشيطان الرجيل ولقد آتنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة وآتناهم من الطيبات وحضرناهم عن العالمين وآتناهم بينات من الامرخ ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بناهم إِنَّ رَبَّتَ يَقْضِي بِهِمْ وَهُمْ يَرْقُونَ وَشِفِينَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْنِ فَشَبِعَاه وَلَكِنَّ الْأَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَخْرٌ وَلِنْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتْكَازَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفطرناهم على العالمين واتيناهم من كل شيء امر يعني نعم نعم جليله عظيمه جدا ذكر الله تعالى في هذه الايه ينفلوا بها على بني اسرائيل المؤمنين الصالحين المتقين الذين كانوا في ذلك الوقت يقول الله تعالى ولقد اتينا وهذا كلام مؤكد ان لو دم ا يقولون بان قد حرض قد هذا اذا دخل على العلم الماضي في التحقيق ولقد اتينا كذلك هنا اتينا واعطينا بني اسرائيل اسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه عبد الله ولقد اتينا بني اسرائيل الكتبات جمهور المفسرين يقولون بأن المراد بالكتاب هنا التوراة وبعضهم يقول التوراة والإنجيل باعتبار أن الإنجيل أنزله الله تعالى على إيسى عليه السلام وإيسى من بني إسرائيل وهو داخل في أديل آية وبعضهم قال بأن المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل والزبور او المزامير هذا قولنا قرض بان الزبور ليست كتب احكام انما هو تسبيحات ومدائح لله تعالى فهو بهذا الاعتذار لا يقبل هنا بعض المفسرين قالوا ان في هذا هنا المراد الجنس على كل حال يعني هذا هذا ليس في نظر قد انه ما هو اقوال المفسرين تجمع كلها على شيء واحد وهو ان الله امكن لبني اسرائيل بان اعطاهم التوراه والانجيل ولقد اتى بنني اسرائيل في فاز اول عهد يعني فهم مراد الله تعالى من الحكم وتصيره تختلف بين الناس وهذه الصناعه التي اذا كانت مرتبطه بالواحد ومرجعيتها على مئات على اصول هذا اسس جيده يعلف نعمت كبيره اللي هذا قد الله تعالى وهبها سليمان وكل أن اتينا حكمه وعلما سليمان ابي داوود عليه مشها هو اذا اكرم الله تعالى نبي يميل الانبياء الى الحث فقد اتقن يعني فهمه الحكمه وطرقه وكيفيه الحكم الصحيح الذي يوافق الصواب ولا ولاقتنا ولق.. بني اسرائيل يعني انبياء بني اسرائيل كتابه الحكمه والنبوءه والنبوءه او النبوه هي درجه معروفه ان الله تعالى يختار من عباده رجلاً يحيئه لهذه المهمة فيوحي إليه ويأمره وينهاه بوسطة المالك فيسمى هذا نبيا أو نبيا فإذا كان نبيا هكذا بالهمزي يكون أولى إنه من النبع وهو الخضر والنبيء يخبره الله تعالى وينبئه ولقد آتنا بني إسرائيل ولقد آتنا بني إسرائيل الكتاب والحكمه والنبوءه هم هدم ان عدلين نعما جليله وان عدلين نعمه جليله جدا لا تيسر للناس جميعا تيسر للذي بعض الناس من لم يكرمهم الله تعالى ويحبهم ويختارهم من خلقه ولقد اتينا بني اسرائيل الكتابا والحكم والنبؤات ولا تجدوا في التاريخ أمة توفّر فيها من الأنبياء والمرسلين ما توفّر في بني إسرائيل يعني من عهد إبراهيم عليه السلام فما بعده فما بعده من الأنبياء ومن نسله من سلالته إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا ان سيدنا محمد ادم من نسل اسماعيل ابن ابراهيم ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والتوراة والزبور وانه وه و رزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فمقتضى حاجهم لي ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والتوراة والزبور فرزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين رزقناه من الطيبات يعني من بعض الطيبات رزقهم الله تعالى انواع من الطيبات خصهم بها كالمني والسلوى هذا الطعام الذي اكرمهم الله تعالى بها كرمهم الله تعالى به عندما كانوا خرجوا مع موسى عليه السلام من البحر ودخلوا في صحراء سيناء وهي صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا طعام فأكرمهم الله تعالى ويسر لهم المن والسرواء فكانوا يأكلون المن وهو أحلى من العسل كان ينزل من السماء على الأرض يتناولونه بأيديه والسرواء طيور التي يقل لها السماني هذه للطيور الجميل جميل يعني المؤدي للطعام شرع الله تعالى لهم فكان يتناولونها بايديه يشونها هواكلونها وهذه يمنع بالعقيبه خصوصا ان الله اكرههم بها في مكانه عايلين اخر صحراء جدا لما اولا بعد يعني المفسرون يقولون لانها به هذه النعمه دخلت في هذه الايه ولذا هي اي هذه صالح هذه عن الاهر الجليله لا نعرفها لكن الله افنى عليهم بها واطعمهم ولقدات بني اسرائيل الكتاب واقسم انه اتور ابنهم من الطير هذه وارزقناهم البريدهتي وفضلناهم على العالمين هذه مننه اخرى كبيره لا توفيها منا ان الله تعالى اخبرهم هنا انه فضلهم على العالمين فكانت من اجل حكمه الهي في القران بان بني اسرائيل كانوا افضل كانوا افضل الناس لذلك زاده هذا يقول العلماء وفضلناهم على العالمين اي عالم زمانهم اي عالم زمانهم لا انهم افضل العالمين الاول من الاولين والاخرين لا لاننا نعلم من القران وبالادله الاخرى ان الله تعالى اكرم العرب بالنبوة والرساله الاخيره وحصهم بالدين الخالد الذي نسخ الاديان قبله وهو الاسلام وقد طلب الله تعالى المسلمين الذي اختارهم واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي ليكون النبي الخاتم او الخاتم وليكون القران الذي انزلوا عليه خاتمه الكتب لان الله تعالى جمعته مقاصد الكتب السابقه كلها وعلى أن هذه المسائل التي ابتم الله بها على بني إسرائيل هي موجودة في المسلمين وفي الأمة المحمدية الكتاب موجود القرآن هو الحق كذلك والنبوء موجودة النبي عليه الصلاة والسلام والرسالة بيذاء زيدة كان مرتبة أعلى وأجل من النبوة ثم إن الله تعرف فضلهم على العالمين لأنهم جعل ما تعال جعلهم أخر الأمم وجعل فيهم النبوة الأخيرة ورسلة الأخيرة وأنزل على رسولهم وهو أحدهم محمد بن عبد الله العربي أنزل عليه آخر الكتب وجعل في كبه هذا القرآن موسيقيران وحافل من على الكتب قبله كلها لما قال الله تعالى في القرآن يصفه هو مهيمنا عليه وهذه الهيمانة وهي الصيطرة والإشراف لا تكون إلا لكتاب جمع مقاصد كتب كل أرض والحمد لله هذا شيء أصبح اليوم معروفا من الناحية العلمية شيء متفق عليه لأن التوراة هي موجودة وإن كنا نعتقد أنها محرفة مزيدة فيها ومقصة منها وما يوجد منها لا يوجد شيء بالنسبه للقران وما استمع له اليه من احكام اجتماعيه وفرديه ودوليه وما جمع الله تعالى في القران من البراهين والايات في توحيده واسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وما تحدث عنه القران عن احوال القيامه والجنه والنار وما تحدث عنه القران عن شخص الانبياء والامم السابقه يبدل يوسف مثلها ولا في التوراه ولا في الانجيل هذا شيء مسلم وواضح ومشاهد ومن اراد ان يعرفه هو ان يقف اليه او يشور اليه وله كل حاجه يعني المفسرون متفقون على ان هذه الايه في مثل باب اسرائيل وضعها ايات اخرى لما تتحدثوا عن الاشراق الى المؤمنين المستجيبين لله ورسوله ومعلوم من تاريخهم انهم كانوا دائما يخرجون عن انبيائهم ويهالفونهم ويحاربونهم وسجل الله عليهم انهم كانوا يقتلون الانبياء ويقتلون الابعاء بغير حق وهذا في ان لم يقع منهم فدم وقع منهم هذا كله غضب الله عليهم وصخطهم ومقتهم وأنزل الله في, في كتابه تترك آيات تنجد بهم وتسبهم وتصمهم كما قال الله تعالى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على بسم داود وإسر مريم ذلك بما عصوتهم يعتدون ذلك بما عصوتهم والباء للسبب ذلك بما عصوتهم يعتدون كانوا بمعصوتهم لا يتناهن عن منكرين فعالون لديش ما كانوا يفعالون وهذا لا ليس في القرآن هذه الآية فحسب بل فيه آيات كثيرة تلعن غني إسرائيل وتنجد بهم وتذكر بعض فضائعهم ومصائبهم وجرائمهم ولكن هذا لا لا ينفي أن منهم كان صالحين وعلماء وأنبياء ورسل وأن الله تعالى أحبهم لما تنوي هذه الكتاب المؤمنين وخط لهم على عاله ثمانهم اهل العالمين يومئذ ما سخر الله هذا كله وجعل الله تعالى بالايته بالامه العربيه التي اختارها الله لعام ال للنهوه الهاجم واختار الله تعالى لغتهم العربيه لينهل بها اخر كتاب واجل كتاب وانثبت كتابه وكتاب الله القران حفظ الله الموصول من السماء الى الارض ولقد في بني اسرائيل الكتاب والقم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وحضرناهم على العالمين واتيناهم بالبينات من الامر وربما يقولون ان المراد بالبينات هنا ابرار انما بيناش ان المعجزات ويكون الامر هنا الامر القدري الكوني ان الله تعالى ايدا انبياء ورسول بني اسرائيل بالمعجزات وهذا شيء معروف و الشيء, الشيء ما, ما ظهر على يد موسى عليه السلام كلمه الله للايات التسع الظاهره اللي مذكوره في القران وعلى رأس هذه الآيات المؤجزات الكونية انفلاق البحر بضربه بالعصاء فالله تعالى أعطى موسى عصاء وأمره أن يضربه بها البحر فلاقى فدان كل فرقه في القول العظيم فأعجب المنهجة أن هذه الطريق فتحها الله تعالى بقوله كن في لحظة واحدة فجمع الطريق طريقا واسع عاديا مباشرا كما في سوره طه طريقا يابشا كان الشمس قد جت لمده طويله وهذه البحار وفيها وهذه الطريق مفتوحه في البحر والماء محبوس على الجانبين هذا من ايات الله كان ايه الله المثره باهره واتت لهم او تكون الايه المراد بالبينات الاحكام الفيشه الباهره الايات الشرعيه المقروءه المدلوله في كتاب الله التوراجه ويكون الامر هنا المراد به الامر الشرعي من الدين فهذا المعنى صحيح وقد يكون الله سبحانه وتعالى أراد به المعنى أو هذه او المعنيين معاً أن الله تعالى يمتن على بني إسرائيل لأنه أعطاهم المعجزات الباهرات من الأمر يعني من أمر الله القدري والتوني ما أمر بهدوى قال يكون فيكون أكرم أكرم بهذه الآيات المعجزات الأنبياء بني إسرائيل ومنهم مساعدة السلام معنى هي معنى وهو المعنى الآخر وهو معنا صحيح وهو أن الله متمنع على بني إسرائيل بأن أنزل عليهم شريعة ودينا وأوامر ونواه تفعلوا ولا تفعلوا هذه شريعة جذبون المراد بالأمر العناء الأمر الشرعي إن هذا من شرع الله تعالى وهذا وضع والله أعلم بالمراده وَآتِنَهُمْ مِنَا لَا يَتْبِيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ قَالَ اللَّهُ سَعَلَى فَمَا اختَلَهُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْبِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ سبحان الله يعني هذه من الغرائب أن الإنسان أو الأمة أو الجماعة يختلفون إذا ما كان شيء عندهم دين وواحد وشريعة لا لديهم شيء علم هذا هو المنطق في الساعة يكونون الناس يختلفون ويتوقعون منهم خلاف لأنهم لا لديهم شيء ما شوعت اسمه والذي هو غريب مصطح هو أن الناس لا يختلفون إلا بعد ما جاءهم العلم هذا هو الغريب لأنه كان الوازم أنهم لم يجيهم العلم يجتمعوا فشكو اهل الذين كانوا ويتمسكوا بالحق ولكن جاءوا اسرائيل وقع منهم 10 عش شهداء فاختلفوا بعد العهد بعد مجاءهم العلم من الله تعالى ونزلت عليهم الكتب ووضع الله منهم الانبياء والرسل المختلفين واختلفوا اختلافا لا حد له وما زالت هذه هذا الخلاف ما جرات اثره فيهم الى اليوم إلى الآن فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم لماذا لماذا اختلفوا فبين الله تعالى السبب وقال هو البغي والضلب والحساد والحق هذه الأمراض الاجتماعي الفتاتة هي التي ظهرت في بني إسرائيل وزعلتهم يختلفون ويحارب بعضهم بعضا وهذا طريق بني إسرائيل موجود ومعروف ولهذا قال الله تعالى <تصفيق> فمختله إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والبغي والظلم وهذا الظلم الذي كان بينهم معروف ومسجل عليهم أنهم كانوا يظلم بعضهم ضعباً ويحكد بعضهم ضعباً ويحكد بعضهم علاغاً <تصفيق> بغيان بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لأن هذه الأدواء وهذه الأمراض الشمائية بقيت فيهم وما كشفهم ففعلوا فعلا تتابعهم على طول ل آلاف السنين عاشوها وفيهم من الانبياء والرسول المئات وتاريخهم ما عرف منه وما هو يذهب وتركت الكثير وما عرف من تاريخهم كله تاريخ مآسي وحروب ودماء وشورور وشتان هذا معروف يعني المسلمون والمحمدون والعارض إنما عاشوا يعني بعض البعض من تارثهم الديانة الإسلامية هذه إنما مرع لها ألف وشبعمائة سنة ونجيس وهي على ما وقع فيها المآسي وعورو كذلك بشكل طبيعي ويصبحوا دائما هكذا هذه اليهود مساو يعشر عشر عشر ما وقع من بني اسرائيل وجد ذلك ان الباغي والظلم والعشد والحقد كانوا مسيطرا عليهم وحاكما فيهم ومسيرا لهم لدرجه انهم كانوا يقتلون انبيائهم واذا بلغ الجحود والكفر والطغيان باممه انها تقصد نبيها ورسولها ادام منتهى منتهى الطغيان والغرور والتشتت والتفرق لا يمكن ان تكون امه بهذه النتاجه ويحب الله تعالى ويؤيدها ان رب ثوالهذا قال ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون يعني هذه الماسئ والمصائب التي وقعت بين اليهود لدى اسرائيل وفي اممهم وبين أممهم وعلمائهم إلى آخره هذه المسائل كلها لم يقع البت في هذه الدنيا إن الله تعالى لم يصف فيها في الدنيا وكما يقع كثيرا لحكمة يريدها الله تعالى أن عدد من المظالم والمصاخر والزرائم تقع في الدنيا وتبقى ويذهب أصحابها والحسك في قلبهم ولكن الله تعالى يخبرهم بأنه سبحانه سيصل بينهم يوم القيامة وسيحكم بينهم بالعد وسيضع الله تعالى الموازين كما قال ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فلا تظلموا نفس شائع وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكففنا حاشبين يعني كل شيء مدوان ومسجال ومحصد عند الله تعالى من اعماد بني ادب ان الله تعالى سينصب الموازين ويجزي اعمال اعمال بني ادم ويحاسبهم على اعمالهم وكل في حدود جزائه حسب عمله والله تعالى من اسماءه اجلنا الحكم والعدل العدل والحكم ان ردك يقضي بينهم يعني يحكموا بينهم يوم القيامه في مكان وفيه يختلفون قال تعالى ثم جعلناك على شريعه منان هذا الكفاش الله تعالى كان يتحدث هنا عن بني اسرائيل وعن مجراتهم وانهم كذا وكذا ثم كيفه سبحانه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم محمد هذا كثير ما يطعه القران ويسمى الكفاش في التخبط ذهاب من الغيبة الى الحضور ومن الحضور الى الغيبة وهكذا هنا كان الله يتحدث عن بني اسرائيل الى تاريخ امه كيفت بخطبه المقدس الى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم جعلناك ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها ولا تتبعوا الذين لا يعلمون يعني هذه من بعظيمه كان الله تعالى يقول هذه الشريعه والمنهاج والطريقة التي اخترتها لك وزعلتها لك يا رسولنا يا محمد زعلناك عليها تستقم عليها وتبعها ثم زعلناك على شريعة من الأمر والأمل هنا هو الدين والشأن ثم زعلناك على شريعة من الأمر والشريعة ما قلنا هي الطريقة والمنهاج والدين وقد اختار الله تعالى للمحمد صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام ثم جاءنا على شريعه من الامر اتبعها ولا تتبعوا الذين لا يعلمون فامرهم الله تعالى باتباعها وحدها وان لا يخرج عنها وان لا يتبع اهواء الذين لا يعلمون فهو وصفهم الله تعالى بالجان وانهم لا يعلمون لانهم اصحاب اهواء وامرهم الله تعالى وحذره ان لا يتبع اهواء, أهواء. وفي ايه اخرى في هذا المعنى لا تتبعوا الاهواء والاهواء جمع تكسير المفرد هوى بالالف المقصوره والهوى هو ما يحبه تحبه النفس وتميل اليه دون رجوع الى الشرع لان الانسان اذا كان يمشي لسلوكه ومنهجه وحياته مقتبيا بالشرأ هذا ناجم وعلى الحق وعلى الصراط مستقيم وإذا كان يتبع هواه يعني ما تمل إليه نفسه دون الرجوع إلى الله ورسوله فهذا هالي اتخذ إلهه هواه أفرايته وان اتخذ إلهه هواه وأضل الله, الله على علم في أي شيء أخرى فارايتم انجحد الىه وهو باذات ستكون عليه ويؤلك وعلى باله هذه الايه هذه تفيد واحد الاصل اصيل في الاسلام وهو ان المسلم اذا تشمم بالاسلام يجب عليه ان لا ان لا يخلقه بغيره ان يتبع الاسلام وحده ان لم يتبعه بسواه كما قال الله تعالى لنبيه وهو يخاطلون بوسطته ثم جعلنا تعالى شريعة من الأمر فاتبئها ولا تتبئ أهواء الذين لا يعلمون وعلى هدف كل ما خرج عن الجدة وتمسك بأقوال وأفعال ومناهج سواء كانت عنده هناك في بلده أو مستوردة ولكنها لا تتفق مع تعلم الإسلام وتخاربها فهو دقل في هذه الآيات ثم جعلناك على شرعة من الأمر فاتبها ولا تتبعه الذين لا يلمون ثم قال الله تعالى له هؤلاء إذا حصلوا وحشاهم يعني صلى الله عليه وسلم لا يفعلوا هذا ولكن كما قلنا بأن الله تعالى يحاطبون بوسطته فإذا اختار الإنسان وغير الوحي وغير منهج الله تعالى الذي هو القرآن اختار القوانين هذه المستوردة التي هي موجودة الآن في العالم الإسلام كله والمسلمون مع الأسف الشديد تنتبوا سرع الله وهمتوه ولم يعملوا به واختاروا هذه القوانين سواء الموضوع هم وضعوها أو استوردوها أو اختاروها ولفقوها من القوانين المستوردة التي هي زياده اذهاننا جاهدين كافرين اذا خرج المسلمون عن منهج الله تعالى واتبعوا هذه الاهواء ان الله تعالى يبرأ منهم ويتبرأ ويقول لهم بان هؤلاء الذين اتبعتم تبعتموهم لن ينفعوكم يوم القيامه بشيء او الهم يخذو عنكم من الله شيئا وزي طبيعه الحال ان شان اذا عرف بانها اذا انش لماذا نتبعهم لماذا اخترنا قوانينهم وجبناها واتفقنا هذه القويه وهي طبيعه الهدايا من للناس ومن غير البشر والبشر لا يكونوا كتشريع الله تعالى رب البشر الله تعالى هو خالقنا واربونا الى هنا وهو اعلم بمصالحنا ومن يصلحنا ومن ينفعنا ويضرنا فإذا أمرنا الله بشيء ففيه الحكمة كل الحكمة سواء فهي الناس السجباء ولم نفهم لأنه أمر الله تعالى والله خالقنا وأعلم بمصالحنا بينما البشر هذا إنما يسعى ويشرع لمصالحه ولم ينفعه فقط وينظر إلى نفسه وهذا تربو يسأله في غير موضعه البشر لا يستطيع أن يرقى إلى هذه المتابة إلى هذه المنزلة تشرح للناس وإذا فعل هذا سيخطره الله تعالى في قوله ومن يقل منهم إني إله من ذنهي فذلك نسله الجهنم لأن هذا إذا قال للناس اتبعوني وهذا حلال وهذا حرام وذا فعلوا كذا وفعلوا كذا فَزَعْمَ نَهُ أَنَّهُ تَأَلَّهَ عَلَيْهِمْ وَتَرَبَّصَ وَقَدَّرَ لَهُمُ التَّبْعُونَ فإِنَّ نِي رَبُّكُمْ هَذِي ثَرَاؤُنِي إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَن كَمِيلَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ وَمَا جَعَلْنَاكَ ثُمَّ ثم, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ التَّرِعَة فمداجعنك على شريعه من الامر تتبعا ولا تتبع تتبع اهواء الذين لا يعلمون انه لن يغدو عن كلمه الله شيء وان القائلين بعضهم اولياء بعض وهذا دول وتعدين وخروج عن الحدود ومن شرع على الناس شيئا اذمهم به فقد بالنا نفسه وبالمه ومما عن الضد والعشيء في غير محله العلماء قالوا بان الضد له معنيان في اللغه العربيه المعنى الاجمال الاول تصرف الانسان في ماله ان تتصرف في مالك سواء في المال او غيره كل مال لا تملكه ولك لا تجوز لك ان تتصرف فيه وما اذا فعلته فقد ظلما ووقع في الظلم هذا المعنى ومعروف هذا موجود في القران في عدد من الايات والمعنى الاخر اللي هو اكثر اثر اثر الشيء و هو التصرف في مال سلاك ووضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم ولعله هو المقصود بهذه الايه وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض لأن من شرع ووضع القوانين فقد وضع الشيئات غير مدهة لأنه ليس أهلا لهذا وتعاطى ما ليس له كذلك أو أهني الظلم بمعنايه وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وفي طبيعة الحال أن هؤلاء لما كانوا الشريفين في الظلم وفي الزحود وفي التعديم ان يجعلوا مشيعين على شيء واحد بعضهم بعضهم من بعض لان المشاركه في الراي وفي المبادئ تجعل الانسان قريبا من اخيه من صاحبه كما يقول الشيوعيون الرفاق يطلق بعضهم على ذات الرفاق ويقولون عن المفرد واحد منهم الرفيق ويعدون انهم يتفقون على الكفر وعلى الجحود وعلى انكار الدين وعلى تكذيب عجبا ما هو معروف من الرديين القضيه المخجله هذا معروف يعني هذه مساله اجتماعيه يشهد اذا كان على مبدا وراى غيره على نفس المبدا ما لا اله واذا جاد وتقرب اليه اصبح كانه لانه علم الدائمه ايد واعد بالله واذا ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها وذلك التبعه هو الذين لا يعلمون انه لم يغنهم كرم الله شيئا وان الظالمين بعدهم اولياء والله ولي المتقين والله ولي المتقين فقط الذين يتقون اوامر الله الذين يتقون شر الله تعالى ويسعدون بينه بينهم وبين معانيه ومسخطه ووقايه الذين يشتهغون ينتظرون اوامر الله يلتزمون نواهي هؤلاء المتقون الله اخبر انه ولي رب يحبهم ويحبونه ويتولى امرهم ويدفع عنهم وهدى الله هو ولي المتقين ثم قال تعالى هذا رسائل هذا بصائر الناس وهدى ورحمه لليه هذا القران الاشاره الى اقرب شيء الله تعالى يمدح كتابه هذا القران يقول بصائر الناس والبصائر زمع بصيرة والبصيرة هي الحجة القوية الباهرة الله أكبر ونقف إن شاء الله على هذه الآية هذا بصائر للناس وهدى ما رحمته بكم وخلوه للنظر في هذه الأسئلة